شربنا على ذكر الحبيب شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلالون وكم يبدو إذا مزيد يتناجم ولولا شدها ما احتديت لحاليا ولولا سنها ما تصورها الوهم فإن ذكرت من حي أسبها أهلها نشاوى فلا عارون بفضل المداني من كفضل بفضل المداني اول يا بالامام الختام المكدم بالامام الختام المكدم ود Rafa al-Rusul Kasi wa'idani Allah yesi. فصيح حب لو وزعنا فصيح كذبتنا شهود What? jani bedu jani allah, allah